5- استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه الآن الإمام يؤذن من أجل صلاة العصر هل تذهب معي إلى المسجد من أجل الصلاة؟ نعم سأذهب معك هل توضعت يا علي؟ لا لم أتوضأ سأذهب إلى الحمام وأتوضأ ثم نذهب معا إلى المسجد وهل توضعت يا سليم؟ نعم توضأت وسأصلي السنة قبل أن نذهب إلى المسجد هل تصلي في المسجد دائما؟ لا أصلي أحيانا في البيت وأحيانا في المسجد وأنت يا علي؟ بالنسبة لي أفضل الصلاة في المسجد وأحب مشاهدة الناس وهم يصلون خلف الإمام بانتظام وصديقي عمر يصلي في المسجد دائما لكنه مريض اليوم فهو يصلي في البيت لا جناح عليه فهو مريض هذا صحيح ويجب أن يحافظ المسلمون على الصلاة فقد قال الله استعذ بالله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين